من الحق ونطمع ان يدخلنا ونطمع ان يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين فكتبهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنار خالدين فيها خالدين فيها وذلك جزاء المحسني وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِعَيَاتِنَا أُلَّا هِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحْلَى اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا الله لا يحب المعتدين وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أأنتم به مؤمنون لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كصوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام.